بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام وقية السلف الكرام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف ببني قيم الجوزية رحمه الله ورضي عنه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب جمع فيه مصنف رحمه الله فضائل الذكر وأنواع من الذكر. وهو كتاب جامع عظيم يحتاجه المسلم لقراءته. ليكون لسانه رطبا من ذكر الله لا سيما وأن الله عز وجل أمر ليس بذكره فحسب بل أمر بالإكثار من ذكره كما قال سبحانه أيها الذين أذكر الله ذكرا كثيرا فلابد من الذكر الكثير وقال سبحانه سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الناء الليل فسبحه وأدبار السجود في كل وقت يعني اذكر الله عز وجل وكان قالت عائشه كان النبي عليه الصلاه والسلام يذكر الله على كل احيانه وذكر الله هو الدواء وهو الماحي للسيئات وذكر الناس والحديث وذكر الناس والوقيع في اراضهم هو الداء العضال الممحي للحسنات المحرق لها والمصنف رحمه الله تأثر بشيخه شيخ الإسلام حيث كان مكثرا الذي هو شيخ الإسلام من ذكر الله حتى قال حتى كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى يرتفع النهار وكان يقول أن شيخ الإسلام هذه غدوتي إذا لم أتغدها تنهار قواي ومن علامات الإيمان الاكثار من ذكر الله عز وجل لهذا ذم الله المنافقين بقلة الذكر سواء في أذكار الصلوات أو خارجها وإذا لا كما قال سبحانه لا يذكرون الله إلا قليلا نعم نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة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 الصبر والاستغفار هذه هي أركان السعادة الصبر على المكروه والشكر على النعم والاستغفار من الذنوب نعم ولا ينفك عبد عنها أبدا فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث نعم الأول نعم من الله تعالى تترادف عليه فقيدها الشكر وهو مبني على ثلاثه اركان نعم واذا لم تشكر تزول النعمه فالنعمه مقيده بالشكر اذا لم تشكر تزول لان شكرتم لازيدنكم لذلك المعصيه والنعمه لا تجتمعان اما معصيه بلا نعمه او نعمه بطاعه نعم. فقيدها الشكر وهو مبني على ثلاثة أركان الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرة وتصريفها في مرضات وليها ومسليها ومعطيها فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها نعم يعني الاعتراف باللسان والاقرار بالقلب واقتنم هذه النعمة في طاعة الله عز وجل من أدى هذه الثلاث يكون بإذن الله شاكرا للنعمات الله مع التقصير فيها نعم الثاني محن من الله تعالى يبتليه بها ففرضه فيها التسليم والصبر أيوة والمحن هي لتطهير الشخص كما قال سبحانه وليمحص الله الذين آمنوا والله عز وجل يمتحن ليهذب لا لا, لا ليعدب لتهذيب الشخص من الخطايا والسيئات نعم وكلما زاد ايمان المرء يزيد عليه الابتلاء نعم نعم والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصيه كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه نعم يعني الإيمان بها وعدم التشك... وعدم التشك باللسان منها وعدم الضرب نحو ذلك باليد جزعا على المصيبة نعم فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة نعم والصبر من الأعمال التي لا نهاية لأجوره ذلك الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لا يدخل في المضاعفة بل بغير حساب يعني الحسن فيه ليس بعشر أمثالها بل بل بغير حساب الله أكبر نعم فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة واستحالت البلية عطية وصار المكروه محبوبا استحالة تحولت والسحالة البليه عطية وصار المكروه محبوبا فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عبودية في السراء وله عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما يحب وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون والشأن في إعطاء العبودية في, إعطاء العبودية في المكاره فيه تفاوت تتفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله يعني جميع العباد منعم عليهم ومنهم من يبتلى ومنهم من يزيد الابتلاء فبه تفاوتت ففيه تفاوتت فب... فبه... ها؟ صحيح فبه فبه, تت... فبه تفاوتت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى ايوه بالصبر نعم نعم فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية أباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية يعني مثل بأمثلة عبودية فيها مكاره وعبودية فيها عدم المكاره مكاره الوضوء بالماء البارد غير مكاره جماع الشخص زوجته الحسناء هذه عبوديه وهذه عبوديه يعني الشخص دائما يتقلب من عبادة لعبادة نعم. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية أبودية وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه, اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية ونفقته في الضراء عبودية ولكن فرق عظيم بين العبوديتين يعني عبوديه الصبر شد لا شك نعم فمن كان عبدا لله يعني أيهما شد المريض الذي يئن في عبوديته ويصبر أو عبودية جماع رجل زوجته وهو يتمتع لا شك لا الصبر على المكانه شد عبوديه نعم فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده وفي القراءة الأخرى عباده وهما سواء لأن المفرد مضاف في فيعم عموم الجمع فالكفايه التامه مع العبوديه التامه والناقصه مع الناقصه, مع الناقصة فمن وجد خيرا, فليحمد الله, وجد خيرا فليحمد, فليحمد الله فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان يعني الصابر والشاكر والمستغفر نعم. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان نعم. ولما علم بس. عدو نعم. الله نعم. ابليس و... نعم. والله أعلم صلى الله عليه وسلم